حيث يستقبل الناس العودة إلى المدارس والكليات والمعاهد وغيرها مما ينظم الطلاب في سلك الجراسة ظاهرة تتكرر كل عام ولا بد لنا معها من وقفات أيها الإخوة في الله وقفتنا الأولى ماذا حدث في الإجازة ماذا حدث في هذه الاجازه الطويله وكيف قضاها ابناؤنا وبناتنا اعلم ايها المسلم وفقنا الله واياك لما يحب ويرضاه اعلم انه قد سجل في صحائف اعمالك نتائج المسؤوليه التي القاها الله تباركه وتعالى على عاتقك من خلال حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فامل ايها المسلم اي رصيد من الخير جنته رعيتك ام ان الامر خلاف ذلك كما حدث مع الاسف الشديد حيث كان يعيش كثير من الشباب وهذه الظاهره المؤلمه يتحدث عنها الناس في كل مجلس عاش ويعيش كثير من الشباب والشابات عاشوا في الاجازه في حياه بائسه سهر في الليل لا ينامون الا بعد طلوع الشمس ويا ليتهم صلوا الفجر قبل ان يناموا وعلى ماذا سهروا هل تسهروا على مباح انه السهر على ما يسد القلوب ويلوث الاخلاق كان نتاج ذلك على مستوى الشباب مجموعه متتاليه من الانحرافات الاخلاقيه والسلوكيه كقصات الشعر القبيحه ولبس بعض الاشياء التي والله اني لا اجد نفسي استحى من ذكرها على هذا المنبر وضع هؤلاء الشباب مقلدين في ذلك اقواما من الكفره الذين لا يحتلون الا خداع هؤلاء الشباب المساكين الذين رضوا بان يكونوا اجنادا لاولائك المنتسفين اما على مستوى البنات فالهم اعظم والخطب اخطر حيث صارت كثير من البنات لا يفكرن الا في تقليد الكافرات والعاهرات والممثلات والراقصات والله لولا ان مجتمعنا فيه بقيه من حياء لرائينا ما يجعل الخليمه حيران ايها المسلم ان نظره واحده على البضائع النسائيه في سوق الالبسه يعطيك اي مدا وصل اليه نسائنا وبناتنا اكثر السلع في اسواق المسلمين هي من القصير الذي ربما لم يصل الى الركبه وبعضها اسفل من الركبه اسفل من الركبه بقليل صارت تتهاوت الثياب ذات اليمين وذات الشمال في اكثر الملبوسات اما البنطلونات تحدث ولا حرج مما يتعجب منه المسلم من العباءات التي هي اصلا موضوعه للسف صار الداعث يتفننون في تطنها واختراع الموديلات الجديده لها فاي ستر يبحث وراء تلك الاباءات خذ مثلا عباءه الكتف التي كان الناس لا يعرفونها في هذه البلاد صارت غالبيه النساء يلبسن عباءاتهم على اكتافهم ومتى كنا نرى بنتا في ال16 من عمرها تضع عباءتها على كتفها هذا والله حصل لان النساء يخلد بعضهن بعضا ايها الاخوه في الله ان الامر سيزداد خطوره ستزداد خطورته ما دام ان اولياء الامور مشغولين بل اقول وبلا مبالغه انهم ممسوخون لانهم لا يعرفون عن بناتهم شيئا الا انها تخرج مع السائق فقط والله المستعان ايها الاخوه المسلمون هنئا لكل اب وامر من رزقهم الله جل وعلا اولاد صالحين وبنات صالحات فقد سجل في صحيفه الحسنات بمشيئه الله لكل والدين كان ولدهما ممن يثمن من يثني رقبتين في حلقات العلم لسيامه تلك الدروس العلميه التي اشرف عليها مركز الدعوه والارشاد مشكورا ماجورا كان مجموعات من الشباب المقبل على الله يتزاحمون على ابواب المساجد كما تزاحم السفهاء على اماكن الفساد كانوا يتزاحمون على ابواب المساجد راغبين في العلم والاجر مهدينا لاهلهم والوالدين قبل ذلك مثل اجوره ان شاء الله شكر الله لهؤلاء الشباب صنيعهم وشكر الله للمشايخ جهدهم وعناءهم ايها الاخوه في الله قد لا ينفع الان ان نتحسر على ما مضى اننا لا نتحسر على الاجازه اننا نقصد ايها الاخوه جميعا ان يحاسب كل واحد منا نفسه ماذا صنعت الإجازة وهو يعيش في آخر يوم منها ماذا صنع أهله ماذا صنع أولاده ليس المراد هو مجرد المحاسبة ولكن المراد هو الاستفادة من الأخطاء وتدارك المستقبل وتصحيح الأوضاع أيها الإخوة في الله وقتنا الثانية نقول مع صبيحة أول يوم من أيام الدراسة تزدحم الشوارع بالسيارات التي يقودها في الغالب السائقون وربما قادها ولي الامر نفسه ويسائل المسلم كيف يستيقظ هؤلاء كيف يستيقظون ومن اجل ماذا اما كيف يستيقظوا فانهم يعرفون كيف يستيقظون اذا شاءوا اما لماذا يستيقظوا اما لماذا يستيقظوا وهم من شتى أنواع المجتمع نساء ورجالا شيبا وشبابا وأبطالا استيقظوا من أجل الزراسة هذا بحب ذاته أمر حسن أن يكون الرجل والمرأة والشباب والبنات جازدين في أخذ أمر الزراسة لكننا نقول أيها الإخوة أين هؤلاء الشباب واين هؤلاء الرجال عند حضور الصلوات لقد كان كثير من الاباء والامهات الى هذا اليوم الى هذا اليوم اخر يوم من الاجازه يشتكون من اولادهم انهم لا يستيقظون الا وبدون مبالغه قرب العصر او بعد صلاه العصر فما الذي غير الحال في يوم وليله تغيرت الاحوال انه الحرب الحرص على الدنيا لقد قدس بعض المسلمين الدراسه اكثر والله من تقديسهم للصلاه التي هي فرض باجماع المسلمين اي معنى ايها المسلم لاسلامك وانت لا تتكدر لترسي ابنائك وربما بناتك ايضا للصلاه وانت الذي تحاول وتجاهد حتى يستيقظ ابناؤك من اجل الدراسه نقولها ايها الاسوة بصراحة ووضوح ان الدراسة اذا قدمت على طاعة الله واحلت المرتبة الاولى في اهتمام المسلم على حساب اعظم شيء من الاعمال وهو الصلاة فان الدراسة حينئذ ستكون طاغوتا يعبد من دون الله نعم ان كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت فكيف تقدم الدراسة ظن انها امر حسن بل ان الشرعه المطهره امر بها لكن ان اهتم بها ونقدسها من اجل ماذا من اجل الدنيا هذا امر لا يقره مسلم ان الامر ايها الاخوه في الله يحتاج منا الى تفكر وتامل ان الله عز وجل يمهل ولا يهمل والعاقل من وعظ بغيره لماذا لا نحرص على الدين وانا طاعه الله وعلى اصلاح ابنائنا كما نحرص من اجل الدراسه لماذا يتغير وجه ولي الامر اذا راى تقصير ابنه ضعيفا في الدراسه وهو لا يهمه ان يرى ابناءه يشاهدون فلما خليعا او مسلسلا ماجنا فيؤذن للصلاه وتقام الصلاه ويصلي المسلمون ويخرجون من المسجد والاولاد كالاصنام لم يتحركوا اين غيره هذا المسلم ان هذا الامر لا يرضى به والله الا من ضعف يطينه بالله وضع وزادت وزادت استهانته بمحارم الله وندكر الاخوه بان التوبه بابها مفتوح ان التوبه تلغي ما قبلها والسيئات بعد التوبه والاخلاء تصير حسنات بفضل الله والله واسع المغفره ايها الاخوه المؤمنون يجب علينا ان نتدارك المنشرات الاتيه اولا عدم الاستيقاظ لصلاه الفجر والتسريط في ذلك من قبل الطلاب والطالبات وقد ورد من, من الوعيد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شان تارك صلاه الفجر ورد من الوعيد ما تقشعر منه الابدان وتخافه القلوب المؤمنه بالله ثانيا يجب على اولياء الامور ان يتابعوا اولادهم في اثناء الدراسه وان يحرصوا على الصحبه الطيبه اكثر من حرصهم على النتائج نعم ايها الاخوه ان اهمال الطالبات والطلاب من قبل اولياء الامور قد يسبب اثما عظيما على ولي الامر لان بدايه الانشراف في التجربه تكون بالصحبه الفاسده اننا نعرف اننا نعرف اذاءا وامهاتا والله لا يسالون اولادهم ولا بناتهم لا يسالون اولادهم ولا بناتهم عمن يذهبون معه ولا مع من يمشون وهذا والله خطا خطير في التربيه ثالثا من المنكرات التي يجب على المسلمين ان يفلع عنها ركوب الفتات الطالبة مع السائق لوحدها او المدرس وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما ان تركب ان تركب لوحدها هذا امر مرفوض في الشرع تركب نساء او اكثر لا حرج اما ان تركب لوحدها فلا يجب ان نكون حازمين فيما امر الله تبارك وتعالى به او نهانا عنه يجب على المسلم ان يستقي الله ما استطاع ومن استعان بالله عز وجل اعانه الله بفضله ورحمته ومن المنشرات تعطر النساء مدرسات وطالبات اثناء خروجهن للمدارس وهذا امر شائع يعرفه كل الناس ولا منكر علما بان المتعصره اذا خرجت وسمها ولو رجل واحد عدها نبينا صلى الله عليه وسلم زانيه نسال الله العافيه والاحاديث في هذا الباب مشهوره وكثيره رابعا من المثارات المتفرره تتسع بعض البصاليين تتسع بعض البصاليين من الشباب المشكوك في رجولته يتسفعون عند المدارس مدارس البنات لا سيما الثانويات وربما المتوسطات هذه الظاهره يجب علينا جميعا بلا استثناء ان نسقي الله عز وجل في هذه الظاهره نتعاون في ازالتها ننصح هؤلاء الجهله ونحفظ بناتنا من التبرج ونحذرهن من هؤلاء بالاضافه الى التعاون مع رجال الهيئه وفقهم الله لإزالة هذا المنكر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونسعني واياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله القائل صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الاخوه في الله الوقفه الثالثه نقول في الوقت الذي يستقبل الناس فيه العوده الى المدارس ترى اسراب الناس يزدحمون على شراء حاجات الدراسه لابنائهم وبناتهم وربما تدمر بعضنا اذا طلب الولد او البنت حاجه غاليه الثمن وقد لا يجد الواحد منا خيارا الا ان يلبي رغبه ابنائه في هذه الاثناء ونحن نقول ايها الاخوه في نفس الوقت الذي تردد ايها المسلم في شراء حاجه ثمينه ربما استغنى ابنك او بنتك عنها في نفس الوقت تعيس بعض الاسر حالسا يرثى لها من الهم والحزن وقلة ذات اليد انك ترى الحكره في وجوههم وهم يرون ابنائهم ينظرون الى زملائهم في الدراسه نظره المستحي ان يقول حين يسال لماذا لم تاتي بكذا ان يقول اني لا اجد قيمه القلم او الكتاب والله ايها الاخوه ان بعض من يائس في مجتمعنا لانهم لا يستكون الفقر الى الله عز وجل ولا احد ينتده لهم من اصوالهم المسلمين لا شك ايها الاخوه ان كل واحد منا بلا استثناء يعرف على الاصل اسره واحده من هذه الاسر المنكوبه بالفقر فلو قمنا ايها الاخوه بهذا الواجب لو قمنا به ايها المؤمنون بالله ورسوله لو قمنا بهذا الواجب لا سيما في هذا الوقت العصيب على اخواننا المستضعفين لو قمنا بهذا الواجب بالسؤال عنهم لا يشترط ان تدفع لهم مالا يكفيك ان تسري لهم لوازم المدرسه او بعضها او تدفع او تدفع لهم مال يسترون به من نفث عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفسه الله عنه قربة من قرب يوم القيامه ان هذا العمل النبيل والواجب الاسلامي الذي تفرضه علينا شريعه الله ان هذا العمل فرصه لنا جميعا ونحن المحتاجون فرصه لنا لتطهير القلوب وتبييض الحسنات وما اعظمها من نعمه ان يوفقه الله جل وعلا لمثل هذا العمل الصالح والاحسان الى الخلق وسدح حاجاتهم ان سدح ان سد حاجات المسلمين باب عظيم من ابواب الجنه فهلموا ايها الاخوه اليه اللهم اننا نسالك العفو والعافيه سديني والدنيا والاخره اللهم اصلح قلوبنا واعمالنا اللهم اننا نسالك ان تصلح قلوبنا واعمالنا اللهم اننا نسالك ان تصلح قلوبنا واعمالنا اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم دمر اعداء الدين اللهم عليك بكل ادو للاسلام والمسلمين اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الارض ومغاربها اللهم اعز بالاسلام عزته اللهم اعز للمسلمين عزتهم انك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وقوموا الى الصلاة